أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والثين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان سَنَفِئَ احسَنَ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم